مَا لَكُم لا تَنَاقَرُونَ بَل هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا جَاءَنَا لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا كَاهِنِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَغَاوُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّ نَكُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ لهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اين ل تاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تدزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواته وهم مكرمون في جنات النعيم على شرب متقابلين يطعف عليهم بكأش من معين بيضا ذَلِكَ لِلشَّارِدِينَ لَا فِيهَا غَوْنٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ كَأَنَّهُنَّ نَبِيبٌ مَسْكُونٌ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قيم يقول أن أنك لمن المشدثين آيزا مثنا وكنا كرابا وعظاما إنا لمدينون